إن الحمد لله نحمده ومستعينه ومستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضبله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمن تقل الله حقا تقاتلهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقل ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبثلهم أرجانا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغصر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فيتفوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد إخوة الكرام مازلنا مع لغة القرآن مع اللغة العربية وغد تكلمنا الأسبوع الماضي على علامات النصب, وهي الفتحة واليوم إن شاء الله نتكلم عن العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة من العلامات التي تنوب عن الفتحة في النصب إذا أشبعنا الفتحة تعطي بكسرة فمن علامات النصب هو الالف علامة للنصب نيابة عن الفتحة وهذه لا تكون إلا في الموضع واحد هلا وهو لا الألف في موضع واحد في الأسماء الخمسة في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة الألف نيابة في النصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة هي أخوك أبوك حموك فوك markets سواء في خلاف من بصرين والكوفيين هم ستة ولا خمسة لكن نحن مع المصنف الآن وقلنا لها شروط أن تأخذ هذه الأحكام في الإعراب أن تكون مفردة أن تكون مكبرة أن تكون مضافة لكن ليست لإيش لهذه المتكلمة وإن فوق ما تكونش مضافة من المين وأيضا ذو تكون بمعنى صاحب وهو ذو تيجد معنى غير الصاحب ممكن ذو تيجد معنى غير الصاحب بمعنى بمعنى التي ولا الذي طيب إيش الدليل على ذلك لا إن الماء ماء أبي وجدي وبئر ذو حفرته وذو طويته يعني بئر الذي حفرته والذي طويته ده معنى ذو لكن أعني نقول أنه ذو تأتي بمعنى صاحب فتنصب بالألف تنصب بالألف نيابة عن الفتح قال الله تعالى وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف وقالوا يا أبانا, أبانا منصوبة بالألف مناد مضاء فهو منصوب فمنصوبة بالألف ن� during theivalent قال الله تعالى وذكر أخى عادنا إذ أنذر في الأحخاف وذكر أخى أخى منصوبة بالألف أنه من أسماء الخمسة نيابة عن الفتح قال الله تعالى وذنون الذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه وذنون دي معطوف على منصوب مش من أولها وأيوب إذنها ده ربه المعطوف على المنصوب فالمعطوف على المنصوب منصوب فهي منصوب الألف أيضا لأنها من الأسماء الخمسة تقول إن أبا هريرة أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أكرم حماك والويل لك إن لم تفعل وحماك أحسن توقف اكرم حماكة او يقولون نظف فاكة فهذه كلها منصوبة وعلامة النصر الالف نياب عن الفتح يبقى اذا اول العلامات الفرعية الالف عندما نجب الفتحة وهذه في موضع واحد وهي في الاسماء الخمسة التدريب هيأتي بعد النهاية ان شاء الله ايضا من العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة الكسرة الكسرة نعم الكسرة علامة للنصر وهي نياب عن الفتحة في موضع إن واحد ايضا أنا وهو الجمع المؤنس السالم طيب أخ كريم يعرف لي الجمع المؤنس السالم تأريفه الجمع المؤنس السالم اشرحنا الوي نعم جمع المؤنس السالم محمد프� Auckland محمود صدي المحمود ما دل على أكثر من سنين ثلاثة فأكثر نعم بازيادة الألف واتع infinity أحسن با جمع السالم جمع المؤنس السالم بينصب بالكسرة نيابه عن الفتح ينصب بالكسره نيابه عن الفتح قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المسلمات منصوبه لانها ايه لانها جمله وان السالم لا منصوبه ليه ليه منصوبه موقعها من الاهرام ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات معطوفه على على اسم ان صح كده فهي منصوبة الآن إنما أعطفها على منصوب فمنصوبة بالكسرة نيابة عن الفتح قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنار قالبين فيها هم. وبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات أيضا منصوبة منصوبة لأن هي بدل صح؟ فالبدل دايما منصوب خطأ؟ مفعول به نعم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخيره خطأ لا الألف وعلامة نصبه الكسر أن يابع الفتحة لأنه جمع جامع مؤنث سالم قال الله تعالى والذين أمنوا في روضات الجنات في روضات الجنات روضات أيضا منصوبة صح؟ طب الجنات ها مضافة مضافة ليه حسن. يبقى إذن أيضا جمع المؤنث السالم بالكسرة نياب عن الفتح وينبع عن الفتحة ايضا الياء لذا اذا عندنا حالات اربعة ولا ثلاثة الفتحة ينبع عنها الالف وينبع عنها الكسرة وينبع عنها الياء الياء في موضعين اثنين في المثنى وجمع المذكر السالم اريد تعريف المثنى وتعريف جمع المذكر السالم لا. لو عاش عمر زماننا لأوجعنا ضربا هو يقول تعلموا العربيه فانها لغه القران ما استطاع المستشرقون ان يضربونا الا بهشه امم المثنى نعم لو فوق من انت ما اسمه نعم احسنت يا احمد نعم صح هم ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الالف والنون في الرفع وزياده الياء والنون في النصب والكسر نعم والجمع المذكر السالم ما في دي انت ها ما رأيكم في خلاف ايش الخلاف لا اترك هذا الان على تعريف تعريفه صحيح ولا لا صحيح احسن اذا النصب هنا في جامعة المذكر السالم او في التثنية يكون بالياء نيابة عن الفتر نيابة عن الفتر كقول الله تعالى ان المسلمين والمسلمات المسلمية جامعة المذكر السالم منصوب اسم ان منصوب وعلمة نصبه نيابة عن الفتر المؤمنين نفس الأمر منصوبة معطوفة على منصوب أيضا طول الله تعالى كل المؤمنين يغض من أبي كل المؤمنين بس كل المؤمنين مش بحل النزال لإيش لدي مجرورة احنا عايزين المنصوب صح ولا لا احنا عايزين المنصوب أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصنة بسنة طعية قال بشر المشائين في الظلم بنور الثانيه ومقامها قال بشر المشائين كما مذكر سالم صح منصوب وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم قال الله تعالى انت الجنتين اتى تاكله انت الجنتين الجنتين مش في نزاع هذا مثنى ومثنى لكن هل صح ان نقول منصوب هنا بالياء ها لو صح ولا مش مضاف ليه قال الله تعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجين هذه المثنى كلها منصوبات وعلامه النصب الياء نيابه عن الفتح الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجين قال الله تعالى اضرب لهم مثلا اضرب رجلين رجلين مثنى منصوب وعلامه نصبه الياء نيابة عن الفتح قال الراوي دخلت أسماء بن جزيد عليه وسلم ترتدي ابنتها فتختين سورتين يعني أو سورتين. فهنا سورتين أو فتختين منصوبة علامة النص الياء نيابة عن الفتح لما لأنه مسنى لأنه مسنى يبقى إذن الياء علامة للنص نيابة عن الفتحة في جمع المذكر السالم وأيضا في المثمرة يبقى لنا موضع أخير فيه النصب أن يبقى ل في النون حج في النون حج في النون في الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة تفعلونا تفعلين تفعلان التفعلان أو تقومين يقومون يقومان تقومان صح؟ الأمثلة الخمسة تنصب وحج في النون كما أنها ترفع بسجوط النون فأنها تنصب بحذب النور. قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى اله版 ان تؤدوا تؤدون فمنصوبة بان سبقها ناصب ان ويلن وكي ويلن التعليل واذا سيأتي ان شاء الله لكن اذا سبق ناصب فانها تنصب بحذب النوم لانها من الامثرة قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أليه. قال الله. down ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه ان يتمنوا الموت هي اصلها يتمنون من الانفال 5 يتمنون فلما سبقها الناصب لين وانظرو هذه واضحه جدا ان في ايه أخرى اثبت فيها النون هي ولا يتمنونه ابدا ولا يتمنونه لما كانت هذه نافيه مش ناصبه اثبتت النون كما هي لما جاء سبقها الناصب قال لا يتمنوه ابدا بما قدمت أيديهم فأيضا بيش بحس في النور طول الله تعالى أعبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تذكرون الذي جعلكم الأرض في الرشا والسماء بناء فأنزلنا السماء ناء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أكملوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا الشهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم ففعلوا هذه في محل النزاع فإن لم تفعلوا إذن دي منصوبة وعلامة النص في حال شنون لم تفعلوا أصلها تفعلون خطأ لأن الأن دي جزمة مش نصبها نقولنا بالنص فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الصحيح هنا الثانية. الآية الثانية ولن تفعلوا أصلها تفعلون ولن تفعلوا طيب رأيته الإخوة يستعجلونني في شرح الدرس ولن يستعجلوني آي رأيت الإخوة يستعجلونني في الدرس وليستعجلوني لما أرى من الأهمية بمكان في اختبارات الإخوة يستعجلونني الأخوة وليستعجلوني هل نعم لأني أتمهل في التطبيق العلم لا يأتي إلا بالضرب والممارسة فالعجلة تذهب كل العلم فلذلك قلت يستعجلونني ألوم وذنكر وليستعجلوني لما, لما علمت أن الضرب والممارسة تثبت العلوم في القلوب فين النصب هنا في الامثلة الخامسة ها يستعجلونني لا هي يستعجلونني يستعجلونني الإخوة ولن يستعجلوني الثانية ولن يستعجلوني دي منصوبة بح Interestingly بح ليت الإخوة كلها تسمع أقول ولن يستعجلوني فين يح في tugingく النون, النون موجودة يا أستاذ ولن يستعجلوني وفتح لكم الباب لكن ايضا ستزلوني او ستزلوا عشان يكون الصحيح اثبت النون يستعجلونني وفي الثانية انا النون قلت لا يستعجلوني اثبت نون فيها ايضا ولن يستعجلوني ها نعم طب احزبت النون واحدة وصبت النون ليه ده ايه الكلام ده عشان هي منصوبة خليها ياخد ومرفوعها ايش يعني لن نصبها طيب خلاص حتى لو الأولى اتحذفت الثانية تقول انا أسد مسادة لا يدر أنك شيء أنا أسد مسادة التي حذفت طيب من يتعدلونني فحذفنا وحيدة قاة احذفها لن يروا ذلك لماذا؟ لأنني قد سددت مسد الثانية الأولى أصلية والثانية فرائية ولا الأولى الصيني والثانية طيواني على حد قولكم ها سياد أحسنت النون هذه نون للوقاية مش هي مضافة ليش مش ممكن هيحدث غفة نون للوقاية المضافة هي المتكلم لابد أن نون الوقاية تأتي في الوسط فنقول لا يستعجلوني أصلاً لا يستعجلونني ولما سبق الناصب فهذا الناصب حذف نون الناصب يبقى إذن هذا الموضع الاخير بالنسبة للناصب وهي علامات خمسة أو أربعة الفتحة وما ينبع عنها ينبع عنها الألف الفتحة المفرد وجمع التكسير هو في الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جاسم صح لا الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخري شيء والألف في موضع واحد وهي الأسماء الخمسة والياء في موضعين في الجمع المذكر السالم وأيضا في المسنة والكثرة علامة للنص عن للفتحة في جمع المؤنس السالم يبقى الاخير وهو حسف النون وهي في الأمثلة الخمسة طيب يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنات إلى أهلها وإذا, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثم إن الله نعمى أعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا وأطيع الله واطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويله ذلك خيره وأحسن تأويله الآيات خرج منها النصب الموجود فيها والله ما من علم يتقن إلا بالممارسة حبيب القراءات يا صاحب القراءات كيف تتقن القراءات أنت بالممارسة بالفم ولا بالعين ولا بس لابد يكون إيش هذا شغلك كله هنا فالإتقان لا يأتي إلا بالضربة والممارسة ولذلك أنا لابد أن أنا أجزم في كل درس لابد أن أنا أطبق تطبيق العملية حتى أقول الإخوة تعبوا بعد ذلك سيستريحون إن شاء الله يعني يتميزون في العلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمنا بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله أعلم ما به إن الله كان سميعا بصير نعم اللي هيجيب يجيب عن واحدة فقط مش الكل آه. صح أحسن أن تحكموا مالها تحكموا مالهم مين بحث في النوم بالضبط أيها يعني إيش قل لي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حسف النون لماذا؟ لأنه من الأمثلة خمسة أحسنت لا محمد الخامس أحسنتك في الآخر في الاختبار ها؟ أن تؤدوا أحسنت تؤدوا إيش؟ نعم منصوب وعلامة نصبه حسف النون لماذا يا محمد؟ لأنه من أفعال الخمسة أنت أفضل من رأينا في النيجر كمان نسأل الله من ربنا أحفظك محمد سدد الله خطاك والله أنت مثال طيب لطلبة العلم الذين أحرسونها على طلب العلم والله هذا حج علينا أمام الله هذا اللي هذه ليست لغة الأصلية وهي لغتنا الأصلية ونحن الآن نتقاعص لتعلمها وهو يشتد ليتعلمها والله يحج عند الله علينا والله العظيم اللهم استعان احسنت الأمنات مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره خطأ الكثرة نيابة عن الفتحة لما احتنت جزاك الله خير الفتحة الظاهرة على آخره احتنت احسنت مم. سميعا بصيرا ها اتفضل سميعا بصيرا منصوب ليه محله من الاعراب وفين اسم كان طيب ها واسم كان فين هو عائد على مين صحيح كده صحيح متاكدون ماشي حاضر جاب لكن صحيح نعم في شيء ثاني لا قال الله تعالى فيها هات ما عند كان نفسه مش واضح عندي اتى الله نعم اتى الله نعم راس الجره منصوب على نصب فتحه الظاهره على اخره واتى الرسوله صح نعم احسنت واولي الامر منكم قال الله تعالى عسى ان ربوه ها عسى ربوه ان تلق كنا يورد له ازواجا اخو نعم مين المفعول ازواجا مفعول به منصوب على نصب نعم احسنت لماذا انها مفعول لانها مفعول لا إلا إلا قلنا في مواضع ثلاثة بيبقى النص فيها الفتح لماذا يا إخوة أفاضل إيس هو فعل هو لقنت ولقنك ولا حصل التداول بينكم طيب نعم جمع تكسير يبدل ما رأيكم الفتحة ولا حاسف النون الفتحة الظاهرة أخير أحسن أن يبدلها خيرا <inquire> سيب بقى هو خلاص لما قال المفعوبي وهو من سبحان المفعودي مش مهم بقى أنت موقعه الثاني ولا أول خيرا فضل خيرا. خيرا خيرا نعم خيرا نعت لا خيرا لا يمكن أن تكون نعت اسفر قبل أن تسير أنت نرى هي عندك أم عنده خيرا تعريبها إيش الله هو خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين خلاص أحسنت فضل خيرا من سبحان التمييز ده الصحيح نعم يا إخوة الأسهل ما أتيتم بها مسلمات مؤمنات تائبات مش مسلمات مسلمات دي تعتبر ايش وصف الاشف لازواج ازواجنا فيتأخذ نفس النص منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة قال الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب العريبة فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوانا ما أتاهم من نذير من قبلك على علهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدر وألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم تفضل ثلاثة آيات هذه والله يا ثلاثة آيات نعم اتقوا الله يا إخوة تطبيق الأعمال نعم لتنذر أحسنت تنذر فعل مضارع منصوب بالأمن سبق وناصر نعم لأنه لم يتصل بآخر شيء فهو منصوب بالفتح لماذا لأنه لم يتصل بآخره أحسن سبقه ناصب بالشرط الأول والشرط الثاني لم يتصل بآخر شيء نعم ها قوما طيب ويش ثاني أحسن السماوات خلق السماوات نفول به منصوب وعلامة ناصبه الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنس سالم أحسن والأرضة طيب ايش فيها الأرضة هي معطوفة على منصوب ماشي منصوبة لكن ليش منصوبة بالفتحة الضائرة على آخرين لأنه اسم مفرد أحسن العالمين طيب ما احنا من من المجرور احنا نتكلم على منصوبات الآن نعم يدبر الأمر أحسن الأمر مفعول به منصوبة على المتنصب الفتحة الضائرة على خيري لأنه اسم مفرد جمعه أوامر أوامور نعم أحسن ليش تاني الله الذي خلقه خلقه طح ما بناء مش منصوب نعم تنزيل الكتاب اللي قريبة في إله هنا تنزيل منزلة إيش تعمل عمل إيش عمل إيش, عمل إيش. في شيء تاني كان أحسنت كان مقدره ألفة ألفة ألف ده خبر كان منصوب بفتحة صح كده طب لما لما بفتحة ضايرة على خير قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلف ومن شر غاسق إذا أقض ومن شر النفة في الأخر ومن شر حسين إذا أحكي فيه منصوبات هنا تدبروا الآيات نعم من شر النفة تاتي ليش موقع في العرب لا دي مضاف مضافة صح فين النصف سيفي بحل النصف نويد النصف الظاهر ها فيه مفيش من شر ما خلق صح كده منصوب صح زي ما قال من شر ما خلق هاي منصوبة بفتحة الظاهرة على آخرها لا لا هو صح ابن حزم ساكن ساككين عليك النساء المسألة عندهن مش عندكم طيب قال الله تعالى ألهاكم التكاسر حتى زرتم المقابر كلا توفا تعلمون ثم كلا توفا تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألونا يوم عيدنا عن نعين المنصبات هنا تطبيق العمل في المنصبات نعم المقابر نعم لا لانه مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره على اخره صح اسم مفرد المقابر اسم مفرد جمع تكسير مش مقبره نعم ها المنصوبات الثانيه لا تروننا نعم لا تروننا ليه بقى جررناك يا يا صياد ها لا اه وفاتنا لو قلنا خايف منها الجحيم نعم الناس ظهر جدا مفعول به منصوب بالفتحه والتكاثر التكاثر ايش بقى موقعه مفعول ايه انت عارف انت الان عندنا في المريخ يريد تنزل الى كوكب الارض التكاثر مفعول به اه مفعول به منصوب بايش اهم حاجة منصوب بايش النزاع كله في منصوب بايش هنا بالفتحة ولا بالكسرة ها ما رأيكم في التكاثر توافقونه كم اعرب كم في الأمر كذب نحن منطقة ثلاثين يمكن يعني أنا الرجل بتأخرات يعني القاف عندي هي, هي مخرط الكاف يعني انتم معتون أنا. أنا القاف عندي هي الكاف أنا بقول لك كم ما قلت قم ها كم كن على بعضها عشان تبقى سهل عليك مفعول بي مفعول بي طيب فين الفائل الها ألهاه هو الفاعل دمير مستدر التخدير وإيش لا هو الفاعل هو التكاثر إيش اللي ألهاهم أنت قلنا دايما الإعراض فرع عن إيش عن معرفة المعنى إيش اللي ألهاهم إيش اللي ألها الناس ما الذي ألهاهم النكاح والتكاثر وتكاثر الأموال وتكاثر الناس والأولاد صح فده فاعل مش ممكن يكون منصوب بحل الأحوال إلا تكون عندك طيب ها. عين اليقين صح طيب علم وعين إيش الثاني يوم, يوم إذن يوم ده منصوب على إيش على إيش على إيش على الظرفية على الظرفية نعم باتتعني إيش ما دخلنيش في الظرف لترون أيوة منصوب بإيش منصوب باللم جزاك الله خير اللم ده بقى على آخري ولا على وسط إيه؟ ما تعرفش طب إهل ده خلق في الخضام من الده مشاهد أن تمشي فيه ده ده ملقاش بقى ده ده لقى لا لام يا إخوة أنتم انتبهوا قلنا الفتحة الظاهرة على الآخر دي لها شرطان في الثاني المضاعدة إيه هو يسبقه أول شيء ناصب والثاني لم يتصل بآخر شيء اتصل بآخره ولا ما اتصل اتصل بإيه نون التوكيد لا أقول لم يتصل بآخر شيء عنون توقيد أو نون نسو إذا فأنت كده أبعدت النجعة ما صح وعيل للمتصفين الذين أدكتاروا على الناس يستوفون وإذا كلهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أول يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتب الفجار في سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم وايل يومئذ للمكذبين اتفضلوا المصاحف معاكم يا اخوه نعم مين ان الفجار نعم اسم ان منصوب ها لانه اسم مفرد الفجار اسم مفرد هي مفردة فاجع فالفجار ما تكسير فلذلك بالفتحة الضارة آخر أحسن. ممتاز هم منكلوهم ما هو هم منكلوهم أيها في محل النصب مفعول النصب هنا إيش علامة النصب فيبقى ليش أتيت به الآن وإحنا بنتكلم في إيش إحنا قلنا قعدة كلية كل الدمائر مبنية وإحنا بنتكلم في المنصبات الآن بنتكلم في المعرب لا في المبنى لا بنتكلم في المعرب لا في المبنى فصال الجحيم ما رأيكم في هذا الكلام لصالوا الجحيم قال فعل مضارع منصوب باللام صح علامة نصبي حسف النون نيابة عن الفاتح صح ها وهم أنا الآن استقطات عملة تكسر عليك يا شيخيم ما أدر لما مم. استخرج واحدة أخرى إن الأبرارة لفينا أي الأبرار اسمه إنه منصوب وعلامة نصبي فاتح الضائرة نعم أيها السلام أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون الذين هم يغاءون ويمنعون المعون لغة أرأيت معنى إيه أخبرني نعم فأنت المنصوبات مش أحمد أين المشاركة يدع اليتين كيف أنت بتقول يدعو اليتين في المنصوبة على ما تنصف الفتحة على خيره انت قلت يا دعه ما قال يا دعه يعني تقصد اليتيمه فلديها اقول بمنصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره ليما تكسير صح صح لانه جمع تكسير اسم مفرد طب جمعه جمعه ايتام نعم يا ويمنعون المعون صح المعون مفعول به طبع منصوب ايضا وعلامه نصبه الفتحه الفتحه الظاهره على اخره لماذا؟ أنه اسم مفرد؟ أنه هو اسم مفرد؟ أهد جمعها موعين تشتق إيه؟ نعم في شيء ثاني من منصبات؟ المصلين؟ للمصلين منصوبة؟ وعلامة النص بإيه؟ إليه أحسنت لماذا؟ أنه جمع مؤنث الثاني وجمع مؤنث الثاني ينصف بليه فهو ما به الآن؟ ما به صح؟ وما يقولت إيه؟ ما انت خرفت من الأول؟ فخليك تخرف في الآخر آية للمصالين منصوب لا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يأكل له كفوا أحد منصوبا واحدا ها كفوا يعرفها طيب فين اسم كان ماشي خلاص من أمعهاك فين اسم كان انت تقول كفوا الآن خبر كان أما الله دي ايش كفوا لم يأكل له وكان دي عندك تامة تمام متاكد ها تمام طب من ايش موبايل النوع موبايل طيب تتكلم في المطلق ايش نوع؟ دي كلها خرافه ما عندك احد اسم اسمه ما ياكل ها ايه رايك احمد السلام ناخذ الترجيح من الداخل ها مفيش ورق النهارده ها احد اسمك هنا وكفوا هذه فين بقى فين جاءت من وين هذه الورقة من الداخل صح لكن الاخوة سبقوا صراحة طيب ليش هو منصوب بالفتحة الظاهرة ليش بالفتحة الظاهرة على اخير لما لانه اسم مفرد كفوا اسم مفرد طيب وجمعه اكفاء احسنت احسنتم طيب الاختبار الاسبوع القادم بإذن الله من اول النحن مستعدون اه احسنتم بس فيه اختبار اسبوع القادم ان شاء الله انتم الان اختاروا برا الاختبار يكون في البيت بس انا اريد الاخوة تتقن والله الذي لا لا هو اللغة يعني تجدونها افضل ما تكون لكن بالممارسة ستسعد جدا وانت تمارس يعني انت المفروض قبل الاختبار انت تاخد الجرايد وانت بتقرأها مثلا او اي شيء بتقرأه من حديث او من ايات تبدأ في الاعراب تمارس الممارسة هتثبت عندك العلم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله عنا خيرنا